للكافرين ليس له دافع من الله في المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَ وَيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِ وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا نَارٌ نَّزَّاعَةُ الشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وتولى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 فَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يجزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنات تَنعِيم كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خيرا انهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاخد اخ سراعا كان نو الى نصبين فاشعة أبصارهم ترهبهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون